حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 برسولهم ليأخذوه وجادلوا وجادلوا بالباطل ليضحبو به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟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 وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِihِمْ عَذَابَ الجَحِيمِ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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من قُتِكُمْ أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا, فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله تَهْوُن كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَك بِهِ تُؤْمِنُوا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 لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إنه هو السميع البصير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 آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في غلال وقال فرعون ذروني أقتل نوسى ولدع ربه إن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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يتبتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ان يقول ربي الله وقد جاء تَكُونُ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ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 حتى إذا هلك قلتم لي بعث الله من بعده رسولا كذلك يغل الله من هو مسرف مرتاب إن الذي الذين يجادلون في آيات الله بغير سوقان أتاهم كبرمقة عند الله وعند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 يائك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لك به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنا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 أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا, إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم غنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها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 قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في غلال